Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Səbip ismə Rabbı k, ləğlələdi, xalıq fəsəvə, vələdi qaddər fəhədə, vələdi axrələr mərgə fəjələhü gutha ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشق الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف لولا صحف إبراهيم وموسى